إن الحمد لله ونس ونس بالله من يهدي الله فهو إن الحمد لله نستعينه ونستقبله والعود بالله مشوريا السلام سيات عمالينا مجد الله فو المخلد وما يزول الله محمد رضي الله عنه ومن الله صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ali إبراهيم على محمد وعلى ali محمد كمابارك على إبراهيم وعلى ali إبراهيم في العالمينك حميد المجيد. أما بعد فان ناصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور المحدثات وكل محدثات او وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لما تسيب السدود لإجازة بلغ المرام من اجل الاحكام الحافظ عمد بن علي محل الاسقلاني رحمه الله عليه جيشتنا وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فحفظكم من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكفه نزله ووسع من مرخله واغسله بمائه والثلج والبرد ونقي من خطايا كما ينقص ذوب الابيض من الدنس وابذله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنه وقيه فتنه القبر وعذاب النار رواه مسلم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 ا ده, ده, ده, ده منpdo من دعا من دعا و دعاي باستم ده بيخ صحابك كان يقله شيء كان يبدل يعني احلمه بي random دعاي يقول نيجه والله او من مرضيه كبابا لك وجد دعاه كان ما من ما كان يهرب له عليه خوش وبزيل في دابة توا وعفو عنه خدا يعفو يعني أواني دين الله ملاكات سردانبكن حوري سردانبكه يعني سر... أواني دين الله نزول كان دائما باش بأهل باش من مدخله وقيل له فلان كى بناء بالماء بقاو. والثلج والبرد ثلج وبردش او كذله اه ارهب المقابر من خطايا كل لقناكاني خرجت كما ينقى الثوب الابيض من الدنس تون شناك في سبي دور دياله في رمضه ضربت صغر العبد نكت على قلبه نكت السوداء بذل وجهوا يفيقوا ملكا فلسطين ولا وابدله دارا خيرا من داره خديا ما له كيد ابغور بباشته لو مالي يعني ما ماله يدير اي دني الدنيا وين يدير باشته خيرا من اهلي لو يدير حوري ولا يتس وادخلنا الجنة وادخله الجنه وخدها ببيت وقيه فتنه القبر وخدها الفتنة اثنين الجور قبر الغزاليجي وعذاب النار ودعو العذاب آجزاننا وعن أبي هريض رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من احييته منا فأعي على الإسلام ومن توفيتهم منا فتوفي على الإيمان فتوفهوا على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده رواه مسلم والأربعة صحيح ابن ماجه ابو غرين رضا يخواني سيد فرميتم كفي أغنبال إخوات صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازه أجل يبكي الوائل على سر جنازات اللهم اغفر لي وميتنا خوالا لقناعي الزندية كان ومجد وكان ما خوش به وشاهدنا وغائبنا او اذا كان حاضرنه أو أنه غائب كانش وصغيرنا وكبيرنا بطوككان وقودكان من وذكرنا وأنتان في عوكان من وآفتتكان من اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام خدا هل يقلم من الزنددك خدا لسه إسلام الزنددك دوى. ومن توفيتوا منا هل يقلم إيمان أجل لوخون برده خدا لسه الإيمان بيبه دوى. اللهم لا تحرمنا أجره خدا لأذيه بمشمان نكي دائما الإنسان خداك بالوردين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 وعن رضي الله ودعا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأقلصوا له الدعاء بهماشد أبو غرير رزائفاني يا بيخنباني فصف الميتي أجل إيوانيش على سامر ذيكت بإخلاص به بطاشد وعيل كل روه أبو داود صحيح ابن عبان وعن الإيرانة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فسنضبعونه عن رقابكم متفق عليه أبو ريون رضي الله صلى الله عليه وسلم كبير قنبل إخوات صلى الله عليه وسلم أميتي خير الزنازة فلاب كان للجنازة فانتكو صالحة صالحه ياو ياو شعبو أهل خير صالحوا فخير تقدمونها إليه أو أو إيش أشبه كم كوا بل هو قرطاس أيضا وانتكو سوى ذلك بلهم أجب ياو يعني عرفت يا خرابوا قايق رملك من بارادي تشرر تضعونه عن رقابكم أو شركه لسر بشتاع كل خير ما أقول يعني كذي، أوى كل خو لكل خوراني خور نكمله أوى. لو الناس عادل يكتب سباعون تقرأ. سباعون سلاو فليت وعن رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجلاس حتى يصلى عليه فلو قيراط، ومن شهدها حتى تدخل فلو قيراطان، وقيل من قيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، مستفق عليه ولمسه حتى توضع في اللحم. بها ناشن اللامورين الصائقان صليا في النبتة كتب إخواني خوات الله وعليه الصلاة والسلام هل يج شاهد بي حاضر بي لقال زلنا حتى يصلى عليها تا وكون يجي مزديلا سدكت فلو قيرات أو قيرات يجي لامورين بقت سياك خير ومن شهده حتى تلفان بلام يكشفني هو مشهده بلام أقل شاهد حتى وكون لقول دمج نبي بيرس بيرس ديكا قبرك نشجت يعني يعني سمو، سمو، لو تاكد زوجها مدكت نعم كلا نعم كلا ماعندك كلا نجر كلا نكيا ما ساركه مرديا اسمك جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر لانه يجب قال يكون الجبلين العظيمين ويجب ان يكون هناك جبلين من جبلين هناك حتى هناك في هناك يعني هناك جبلين هناك جبلين من ذاك هناك جبلين هناك من هناك يعني هناك جبلين هناك جبلين هناك جبلين هناك جبلين هناك جبلين هناك جبلين أدناها أدناها هناك جبلين هناك جبلين عند جبلين هناك جبلين هناك جبلين هناك جبلين هناك إيه ترى قناة كذي قناة كذي بنت هل هو قناة سيني بتنية إني عنده عصبية طانية كان من وكان شرط على قبل ونية من تبع جنازة جنازة مسلم واحتسابا وكان معها حتى يصلى علي ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط مثل جبل أحد يعني بقية لحديثة أبو هريرة فالمثلا هل يقول لأيه كوته زناسيك بإيمانا بارده بوحف سابه سأقول لأيه نعم نعم نعم وكان معها لقال لي بروه حتى يصلى عليها كان يجي لسدكي ويفرغ من دفنها وتواضى من سددكي فإنه يرجع بقيراته أود قيرات لابوها كل قيرات هذه القيرات مقد سيب؟ مقد سيب شيء أحد وخيرا لهم كانت قصمتهم كان وعن سالم رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله تعالى عنه طالعه قال يسلمك كل يوم بكره طبعا الوقت يعني اعتبار ولا يعني صار لي فترة مشج وفاتي كل يوم وقتي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لي دائما قعد ابلايك بينا ووده مولا على سلام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، طبعًا كانت سالم او أو بيعوي لدكتو، بتم عق وعند مداركنا عالم لدكتو، زوربين تم عيان الدنيا باش على على شو مزمار علماء لدكتو. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. الله النساي وطيف برسان حديثك حديث سالكوا عبد الله لباري الله كريما رضي الله عنه الله عنه وعمر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعمر رضي الله رضي الله عنه الله عنه وعمر رضي الله ولم يعزم علينا متفق عليه وما ذلك زيحانه زي كسرها لسيدنا يوم رياض كذا دبلتن اما كذا كابوس كوا شاكوتي زنازلين تابعي زنازلين ولم يرزم علينا يعني يرزمني روسيا روسيا كذا اولاد اه اولاد يعني وعندما يكون لك لا وعلى رضي الله صلى الله عليه الله الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اردت ان اكون مؤمنين بهذا المكان الذي اردت ان مين اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون ما اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون لو اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون حتى توضع متفقون عليه أبو شعيب الخديري رضي الله عنه فما كان بني خلاص الله عليه وسلم فمئتي أجازنا ذلك عليه خالصناه فمن تبعها فلا يجوز حتى توضع أول شيء نشجعه فلا يجوز حتى توضع و أول تبع شيء حتى و حتى و كون توضع حتى دعاني ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر قاضي غير مسلمان بو بلان اوي زولكي كبيغمبر فبيش راضن اليس لنفسه و تقول ديو لنافنيا و تقول بيرو زولكي بيرو اليس لنفسه قاده اول كان رضي بس الله عنه ان عبد الله بن يزيد رضي الله عنه ادخل أدخل الميته من قبل رجلي القبر وقال هذه من سن اخذ يدوس صحيح بياود ابو اسحاق رضي الله بن يزيد الغزالي ده مردوشي هذا مش قبر من قبل رجلي القبر يعني بقول اصل و لاحد ما معنية قبر معنية. ما انا اصل و لاحد دي قبر دي قبر راسه ثلاث قبره بقول لاحد لابو لا جور. لا جور. لا لو جيتن من ذيك غاش من قبل رجلي القبر يعني يكذا البلاي قاطع كانه قاطع يقاعتك دعدي اوكي لا يصير لا يعني لاي أو لا غرب كان لا يصح. هلا؟ تشرح لنا غربها. فتو مزبوط أقولها عندي أبي أفسد. رجل ما يجيunya. بلى. أدخلونيا و. نأدخلها. أدخل. أدخل يعني هالجثة. مزدحية هالجثة لا وقبل لا بلى. رشتي. موكي. رشتي. موكي. من قبل رجلي القبر رجلي يعني الدوق وقال هذا من السنة. هي اشش دريه يدل أنه يستحب أن يدخل الميت في قبره سله بأن يجعل رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا اتفق واجمع العلماء على جواز إدخال الميت في القبر باي صيغه تكون واختلف ايضا في الاتجاه الذي يدخل ما هو يعني جشرنيه او هاضيه او هاضه درس ما دم و هو ساكت وقال عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد أبو داول والنسائي وصلى الله بن الحمد وعلى ودرقه بالوقف حجرة صحيحة عبدالله يقري عمر رضا يخواني سنور شابيران كانت يغنبني أخوان صنفرميتي أقل إيواء إذا ورأتم موتاكم في القبور أقل إيواء ملدودة ما يرشت له القرى فقولوا بنا بسم الله وعلى ملة رسول الله لذلك يؤسوا أن تضلي بسم الله وعلى ملة رسول الله بدأ من أولاسنا يعني مش ده ناعب رياضة بقول لك بقول لك بسم الله والبر فلأ أو دقيقة شو بكيون دقي أي أو دقيقة بالضبط وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم ميتي ككسرية حية راه ابو داود ببستان على شرطي مستجامة ده عائشة أزاي خالد سنيف ميكة بيعمل بيوت صفرمية شكان يسقان مرضو ووكل شكان يعاب الزندياتي وزاد ابن ماجه من, من حديث ام سلمة كل اثني يعني كوفر بالزنديات دي الشيء اللي بن رضي الله عنه خالد في ذلك حديث ابي هريره بالروايات لي لحدا علي اللبل كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم سأديكم يقال رضي الله عن النبي دابنا الحدولي لحدنا كذا لا من قبر منه كن نك قبر منه كن ونصبوا علي اللبن نصبه أزدواجش أو ما أدري أو كتب كتب شكرنا سدابنا وقصور له بيعمل يخوي كذا صلى الله عليه وسلم والنبي عن جابر رضي الله عنه وهو زاده وروى عقبروه عن الأرض قبر الشملن نصبته ونصبوا علي لا يوجد يعني يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء يوجد انا دي سريه وفي قبل اشتايجر اشتايجر بس الدريا لا لا دلوقتي. لا دري ني دري لا تو بس, بقى. بس بقى. بقى. اه قدر يا بس بني بني دوم عن جبل نحوه وزاد قبره عن الأرض قدر والغورا كاشي بلدك يا ولا ذي بقاد يكبستي شبر شبر سنه بس ثني اسال السودان فوي و اي موسمان ياك بس لا الا اللهم قيل ذا قبري دو قبري بيني كثر من كذي هاوي يوشك هاوي يعني هاوي يكبس خلاص او لا خلاص هي توي ثاني وصا ابن حبان حديتك ولم عنه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجثث القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه ولما مسلمه رضي الله مثل عبد الله دفع كوا قبل قبل وان يقال عليه دوام الفري درويشي س و ابن عليه غرفه والشوارج زي بلا اخي اذن بحر زولك مشت حسنا ابينا لي نايد انس ما يكمل شيء وانا عندني ربيع رضي الله عنه عن أبي ربيع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان الذي مظون وأدى القبر فهدى عليه ثلاث حذيات وهو قائم راد رقعة إذا ضائقة عم كريم ربيعة كبيس ده حدثنا إمام الروايات كريمة رضي الله عنه كابي غمبي خلفان منير عثمان كريم مظون كت عثمان كريم مظونش خالي شيء خالي حفصة حفصة إمام عمر وأكل قبل هذا لا أكل جور أخي فحدث ثلاث اعتياد سيم استخولي لا تركضه وقع مفروضه قام سيم استيح هذا السند عن رضي الله عنه قال قال, قال رسول الله صلى إذا فرغ من دفن الميت من دفن وقف عليه وقال استغفروا لي أخكم له لو التفديد كان أبو روا أبو الحاكم صحيح جامس صحيح عثمان كلي أفهم صوت سلوش كفي غمدي صلى الله عليه وسأجد توبة للتفكير دني هالموضوع كي وقف على لسانه وصلي فمو استغفروا لي أخيكم دوايا لي خوشم لبرائك تامكن واسألوا له التسبي دعاءكم كخال جودا بيراع قريب كاتم فإنه الآن يسأل شو كي أستأوى برسالة كذا كي خال جودا هم الله كاتي السبب ما بدات إن شاء الله تعالى لا سواه مكاني وأنظر من حبيب رضي الله عنه أحد التابعين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 ودينية الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم رواه مسعود بن المنصور موقوفاً والطبراني في نحوي بعلي أبي إبراهيم المرفوع مطولا حديثاً هو ضعيف لا ضعيف جاء س سريعة حديث ضعيفة شغلنا ضعيف إلى ناية ضميرك ويا حبيبي فلنكتب كتابي كتبنا سند وعابو هذا قبل كتابو تصويرك يعني راسك من النميط وانصرف الناس وأنو يخشوا يشمون يدور كتاروش أن يقال عندك قبل أن يزق قبل الجورا كيف أي فلان بلا لا إله إلا الله سيزاران أي فلان بلا خوا الله خوامة إسلام دين ما محمد صلى الله عليه وسلم هو الله الله يجوا المسلمين من, من حديث أبي Uma وعن بريدة من أبو مش نصت من زهدي سير غمر وعن بريدة من حشيب كسلت الشيخ صحرس حديث سلام يغمى رواية كذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيادة القبور فزوروها حد كلمان مسلم رواية كذلك في يغمى رواية صلى الله عليه وسلم أمن في أشترك هذا كم يكذبونك بسنا سيد جور السلام برام إستابرون برام لرياية المذي زالة المذي فإنها تذكر الآخرة أو قيامتها النبي زي انتوا وزاد المماذا في حديث المسؤود وتزهد في الدنيا أو شعر ضائفة يعني الدنيا على بساري بيكم ده بيتم هذي ترى ضايقها شو زيادة الخريمة الدنيا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور أخرجت المديح الصحاح بن حرب على ذلك الشيخ اللبناني الصحاح الجامع أو الكلية كأبو لعنتك لو أفرت أنا استدعي خمسة عندك هذا زايدني أفرت بسيتان وعند رضي الله عنه ك أذار صلحت أحد يسير يعاد كذي قال لعن الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة آخر جوابات على فكرة ضعيفة لعناتي خوي لو كسي دا نائحة كوا لساد سادرخي بس دادره والمستمعة أي شيء لقيته بيلامونيا نيح مكرقين كذي بالله معناكين صحيحة هالشان صحيحة هالشان معناكين صحيحة وعن ام عطيه رضي الله تعالى عنها قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ننوحه متفق عليه أم عطيه رضي الله عنها قالت الكسلح الروايات كلها ده عليه السلام عهدي لما قلت كده يا اخذ علي يعني احدد بيماي لما وكده. لو لما يعني نوح بل ان ان العين لا القلب لا يحزن وان لفراق وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه متفق عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مثل كان يغمض يا رحمك الله مردو عذاب بس بويكوا لبرس إيماني هذا فلما إيماني مخالي دلوقتي إذا كان السنة يعني إذا أوصى أقول صديق يع يعني صديق من يعندني من دار من دار الشيء من لا دي يعني لا يمكن يمكن عادة لبو لبو لم يكن سنته من سنتي أقول لك نش أب عكسه وا سدك وا سدك او اه و, و... ولا عن بن الشعبة رضي الله عنه قال الحاج الله قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر فرات عينه تدمعان عن البخاري التي ديتم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 أخبركم مناجاة. تعرفوا كل أبناء الجدوك كيف يحملوا الله عن دي؟ أيها مزدوجان تعبشوا من أجل لبنتي إلا أن تطرر، إلا أن تزورنا تعبون. خشنا قيمة سارية في الدنيا؟ نعم. ميكر. بعلم لكن قال زجر أن يقبل الرجل بالليل حتى يصلي عليه. زلي يعني زليش حتى عليه يجلس وعن الله بن جعفر عبد الله كريز جعفر حديث روايات قال لما جاء نعي جعفر كاتك بن خبر يوم عبد الله يا كجعفر وفاتك حين قتل كاتك شهيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع لآل جعفر طعامه اجروا خادموا نويل آل جعفر وكف فقد اتاهم ما يشغلهم دروس عند عصاتنا دروس انسانك لدي جدوره ديد او ماري يا خالقنا نال القدسك بل فلا أعتقد ما مستعجل يما ولا أنا فلما يما بود ياأولى فري لمين ذا اللي وانه خير دكاتر دوم ممكن يجوري لمونا خوات مريناطى لو دوم ممكن غوري بوني ياأولى أتريد نبوني؟ فلما أنا ما رضي <تصفيق> الله <تصفيق> وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقام إن يقولوا سليمان كريم رواه كثير سطحه في سيره حمّر رواه كثير ده فما ك لباعش الجرّة نزاع خالد الشامي ده فبيحمّر إخوآه صلى الله عليه وسلم فيعني كثير أقدر شو بعند لبّ قرصان كبدل أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين سلامي أخوات الرسل بأي خالتي روادان ومسلمان هون جينا ياه وإنا إن شاء الله لكم لاحقون إيه ماش بإذن أخوات من الوردقان إيه ماش بيت الرادقين بي نسأل الله لنا ونقوم العافية أخواتي أمو, أمو بارزي باريزي بارزي باريزي لبتني دنيا أنقوشوا بارزي لا أو قبال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول المدينة فأقمل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل الخبر. يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا نحن بالاثر. رأيت ردي حدس قش ضعيفة وقال أحسن ضعيف جاءنا. ابن عباس رضي الله عنه قال حدش جاء من جبل مثلاً. بين بري إخوان صلواتهم ب. نزيق عند غور بقرستان كيف برجع مدينة. فأقبل عليه مرؤيته عنك السلام عليكم يا أهل الخبر. سلام إخوان لأي غورستان أهل غورستان. يغفر الله لنا ولكم خالد لايمول أيوش خوي عنتم سلفنا أيوب ما ب ما ما ونحن بالأمسر ومش بدواته السنة أو صار كذي أرجع ده بي موقفي ده بي توقيفي ده بي لا الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أضلوا إلى ما قدموا رواه البخاري لقد اردت ان اكون فيه ممكن ان يكون فيه ممكن لا يكون فيه ممكن ان يكون فيه ممكن قد يكون فيه ممكن ان يكون فيه ممكن ان يكون فيه ممكن ان يكون فيه ممكن ان يكون فيه ممكن ان يكون فيه ممكن ان يكون فيه ممكن ولكن هذا هو المكان من يمكنه ان يكون هناك بالمقابل يمكنه ان ماذا ؟ هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان قولي أي بيا خمري خايف؟ أقول الحمد لله. يه واتباعكم. بيا هو بيبي خمري يعني نسمع مسلمان أما قاتلي بعض بكام؟ بكام غير انباب معني للدمو بشيطان زفروا بيه باء بي متناش بيه كوشب باء بنسيكو بيه كوشب قاده زول دارياتو قاده زاديم مرجي بيديني مرجي جوني با خويا يا منيا بابي اوتك يا او نبارك علينا الاسلام او, إسلام أو, فيه أرغين أرغين أو ما من زاترو الاسلام يقول لو يبي يقول خاي او بنسلم له بنستخيره عندنا وما حسابك اقول قولي يا الله لا اله الا انت استغفرك ونسبي لك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين